جريح ودمي بحور أخي وابن عمي وجاري أسير من الصبح أبكي ليل المزاب وفي الليل تابكي علي القبور فأدي جريح ودمعي بحور أبي وابن عمي وابني أسير من الصبح آكى لليل المساء وفي الليل آكى علي القبور انادي انادي ولا من مجيب ولا من رسول يريح الصدور عقد المنايا قيم الرجال خبيث الطوايا لئيم الضمير رمانا بغدر لسهم غشيم فمن ذا لسأريه وجرحي يثور أسيري هنالك بين القيود بعيدا يصارع أولا المصير ماذا تهدلا يستريح الفؤاد إلى أن يعود إلينا الأسير وإن كان ليل طويل مضار فما قد تبقى يسير يسير سلاحينا وسيفي يردد أين الصقور وأين الأسود ليوت النساء وأين الرجال أرات الصدور سلاح ينادي على الثائرين وسيفي يردد أين الصقور أين الأسود ليوس النساء وأين الرجال أرات الصدور ورب المشارق لن نستكيه ولن نستباح لباغ حقير إذا غاب عنا أخونا الأسير ففي سجن يوسف درس كبير فصابرا فللظالمين الزوال وتبقى الحقيقه رغم الصخور وصابرا برغم جنون الطغاة وما الصبر الا صمود الصبور وما الصبر إلا صمود الصبور فدى الذهر أن يستريح الفؤاد إلى أن يعود إلينا الأسير وإن كان ليل طويل